يا طه الخلق ما ن ي ما ن ي ل ل أ ن و د به س و ى سوى, سوى, سوى Oh, oh, oh, oh. ف د ل رسول ل ل رسول الله أ م ي وقالتي ف د ل ي رسول الله أ م ي وقالتي ف د ل رسول Feel ار حسنا حسنا أ ي ت م ت هو تورمتم 「あれやろそうなのだ」 「こんた رحيما هاديا و معلما نبكي عليك يومك نباغيا」<ت ص في ق>